فَلََّا جَوزَا قُلَ لِفَتَهُ آتِنَ غَدَ أَنَ لَ قلَ لَقينَ مِنْ سَفَرِنَ هذا نَوصَبَ قلَ أَرَيتَ إِذْ أَوينَا إلَ الصَّخْرَةِ فَإِن نَنسيتُ الحوتَ وَمَا أَ سَانِيهِ إلَّ الشَّيطون أنْ أذكره واتخذ سَبِيلَهُ في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا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 قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِيكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَرْقُتُهَا لِتُورِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فانطلقوا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زاكيه قال اقتلت نفسا زاكيه بغير نفس الا قد جئت شيئا نكرا